وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قانوني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 فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال ما الله قال ما الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا اللذالمون ألم يستئسوا منه خلص نجيا؟ قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا؟ ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أو يحكم الله أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبان إن ابنك سرق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 والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل فصبر جميل أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إن إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا سفاه على يوسف يا سفاه على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَلَّاهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُرُ بَثِّ وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ نوت الله تفتع تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما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 مسنا وأهلنا الطر وجئنا ببطاعة مزجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتعي ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنت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 تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصَلَتِ العِيرُ قَالَ أَبُو هُمْ إِنِّي لَأَجِدُهُ ولما فصَلَتِ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 هو العليم الحكيم